بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحانا والقمر إذا تلا والنهار إذا جلّا، والليدي الأرض وما صحا ونفسي وما وع فألهمها سوع فانه الله ال وانت املاحا من زينتا يا سوق الله الله الله الله الحبيب وكان الله <تصفيق> العظم